ويقول ايضا أن شيئا في كلام من السكوت هو انترضى بكل شيء ولا ينبغي لك ان تشغل قلبك بامر لا يعني النقاوة هي عقل متيقظ وحس منتصب بالله احب السكوت اكثر من الكلام لان السكوت يجمع والكلام يبدد. لا يستطيع الراهب ان يحفظ جهاده الا بالسكوت وبالهدوء وان لا يحفظ نفسه شيئا في امر ما من هو في السكوت فهو محتاج الى هذه الثلاث خطار خوف الله فالله دائما ان لا يدع قلبه يسباب امر ما من هو في السكوت ينبغي له ان يجعل خوف ملاقات الله متقدما كل نفس من انساته ما ما القلب يخضع للخطية فما صار خوف الله في دعا وهو لا زال بعيدا عن الرحمة ذلك الإنسان الذي يتكلم بكلام العالم أو يسمعه مرارا كثيرا لا يقدر أن يكون له في قلبه دان قدام الله في صلاته تضغط كل ما في العالم من نياح الجسد لأن ذلك يصيرك عدوا لله الله فقاتل الجسد كمن يقاتل عدوا لدود جدا الذي يصد الرحمة بوجع القلب يسلع منه إن هو سأله باستمام ومعرفة وهو غير مرتبط بشيء من العالم إلا بنفسه وذلك لكي يقفها قدام الرب بلاعيد سلاح وقوته. وقال أيضا الأند أشعيها هناك ثلاث فضاء يحتاج إليها العقل دائما ترك الغضب، عدم التهاون الشجعة وثلاث فضاء أخرى إذ ازداداً بها العقل يصد إنه قد بلغ الحياة وهي أسراض جيد من الردي التبصر في الأمور قبل الإقدام عليها عدم الخضوع لأمر غريب وثلاث كذلك تبعث في العقل عضوءاً مستدينة وهي أن لا يعرف شر إنسان أن يصنع الخير مع الذي يصنع به الشر وان يتقبل ما يليغه العدو عليه بلاضيق صبر فالذي لا يعرف شر انسان فقد ادرك المحبه والذي يفعل الخير مع من يفعل به الشر فقد ادرك السلام والذي يقبل ما ياتيه من العدو بلاضيق صبر فقد اتصل الوداع كذلك اربع الصبائح تزكي النفس السكون حفظ الوصايا الانفراد الاصطدام الصيام يزن الجسد والصهر ينطل العقل والسكوت جديد النور والنور يرسل الإنسان ونطيره بلا فطير لمن اهتم من أجل جراحاته لتشفى وعرف خصياه وطلب من أجلها العفران إن أراد العقل أن يرتفع على الصليب فإنه يحتاج إلى طلبة كثيرة ودموع غزيرة وفضوة في كل ساعة قدام الرب ويسأل من تيه المعونة حتى يسينه غير مقهور متديدا بالروح القدس. لان شدائد كثير عند ساعة الصليب، وهو محتاج إلى صلاة وإيمان صحيح وقلب شجي ورجاء الله إلى آخر نفث الذي له المجد إلى الابد آمين. وقال أيضا الآن لأشياء إذا صلّيت ولم يرد على فكرك شيء من الشر. فقد حرا الذي يلوم أخاه أو يحتقره أو يشي به قدام أخرين أو يظهر له غضبا فقد صار بعيدا من الرحمة ان قال إذبان إن أريد أن أتوب عن وهو لا يزال يفعل شيئا منها فهو كذاب لم يريد أن يلازم السكوت من غير أن يقطع على الاوجاع فهو اعمى الذي يتجاه الخطيات ويريد أن يقيم أفارهم فهو جاهل من لا يدين احدا فقد استحق النوح إذا شغلت عن خطايا وقعت في خطايا أخيك إن كافأت شرا بشر فذلك يوزع من النوح إن قبلت شيئا من الصبح الباطل ابتعد منك النوح إن صنعت هواك تردت عنك النوح إن قلت إن فلانا صالح وفلانا شرير خزيت نفسك إن صرفت الاهتمام بخطاياك واهتممت بي من أي عمير. ان إن عنك كلام لا تعرفه فتشجفت واضطرفت فقد أبعدت عنك النور إن كلمك إنسان فلا تجادله ولا تثبت كلمة وإلا فليس فيك نور فهذه الأمور كلها تدل على ان الانسان العطيخ لا يزال بعد حي فيه وان خططت وصايا المسيح كلها وعملتها كل اني لم ارضي الله قط يا اخوتي تأكدوا بحرق ان تكون شهوتنا بالله لنسلم من الشرور لنلزم محبة المساكين لنخلص من محبه الفضل لنكم متصالحين مع كل احد لنخلص من الغربة لنكن محبين لجميع الناس لنخلص من الغيرة لنتحمل تعيير أخواتنا إذا هم رجلون لنتخلص من العظمة لنحرص على قرامة أخواتنا لكي ما نخلص من البيلون لنرفض شرف العالم وقراماته لنتخلص من المجد الضاطل لتكن ألسنتنا ملازما ذكر الله والعلم لكي ما نخلص من الكذب لننقل قلوبنا وأكسادنا من الشهوة الرذية لكي ننقل من النجاة ويقول أيضا أنباء الشياء الحكيم هو الذي يحرص إلى الموت على مرضات الله لنعمل بقدر قوتنا والله يعين بعثنا ليكون فكره الله وهو يحفظك أمور العالم لنتركها وننطلق وما تصنع من أجل الله فهو يعينك في ساعة شدتك التي هي ساعه الموت تبرد كلام العالم ليفرح قلبك بالله احب الصلاة في كل حين ليضيء قلبك باشرار الله تبض بالكتن لكي لا تحزن اذا كنت في موقف الابرار احتفظ بلسانك ليكن في قلبك خوف الله اعطي المحتاجين بعين واسعة حتى لا تحزن بين القديسين لتكن محبا للمؤمنين لتحل عليك رحمة الله لتكن محبا للقدسين لتغارب أعمالهم الصالحة اذكر دائما أبدا ملكوت السماوات وما أعد فيه للقدسين ليقود في الشوق إليه كن متفسكلا في كل حين بجهنم لكي ما تبغض الأعمال المؤدية إليها اذا قمت ذاكر كل يوم تذكر انك ستعطي لله جوابا عن اعمالك فانك بذلك لم تخطئ ومخافة الله تسكن فيه هيئ نفسك دائما ابدا للقاء الله لكي ما تسمع مشيئته تفرس نفسك كل يوم لتعلم اي وجع غلق ومن اي ودع انت مغنوب عن الشهوات الجسدانية ولتكنك مكتهدا بكل قوة في أن تغلب كل الشهوات الردية كن دائما أبدا حجنا وانتبه العقل في كل حين وإياك أن تفكر بالعظمة أو تقبل هذه الفكرة لأن بذلك صار رئيس الملائكة شيطانا كل من يريد أن يغلب بالكلام فبلا شك قدل قد على أن مخافة الله ليس فيه ولا اقتضاعه الذي يخب الله لا يسمي إلا ببعض الشهوات النبية وعمل الصلاح وتعب الجسد بالمعرفة أما الغفلة والتواني فهما يولدان فينا أولاع الجسد النبية من ينغلب من لسانه فهو ما زال عبدا أما من غلب لسانه فقد صار حرا صنة الرحمة تعبر على إننا لا نحب الله كثره المناصبة أي الوقوف في وجه الغير والمقوم بالشتائم والانتقادات والكلام اللازع تدل على اننا اشرار البركة تلدي البركة والصلاح يلد الصلاح فاما الغضب فمن قساوة النفس قسرة النوم فيها خسارة العقل وجساك العينين وتغلظ القلب الرقاد بمعرفة في السكوت افضل من الكلام الباطل مع الصحر ويقول ايضا انت أشياء من لازم النوح فهو يهرب من كل الشرور ومن كل سجد من كف عن شر الناس فذاك بالحقيقه قد انطبع فيه الطباع سيدنا في يسوع المسيح واغزى الشيطان من يحب مدح الناس فهو شقي وقد شملته الظلمة ضبط البطن يذهب الاوجاع اعني الشهوات الرديه اما شهوه الاطعمه فتليها من يحب الله فذاك قد تغرب عنه شيطان عن التهاون ومن تحاش الحديث الرديء الرب يحفظ من السقطات، أما قصرة الحديث فمنها تأتي الرعونة والملل من قطع هواه من أجل أخيه لمرضاة الله فقد أنبأ عن نفسه إنه قد من الفضائل اما الذي يرضي هواه فقد أظهر انه غير خائف من الله من لازم مخافه الله فذاك قد اقتنى حكمه سمائيه واما من ليس فيه مخافه الله فقد عدم كل خير محبه المال تضايق العكس من احب كلام العالم فقد اضطرت نفسه من كل صلاح من كتم خطاياه عن صاحب سر فقد دل على تعاظمه وقد استنك عليه عدوه اما الذي يشي اشكاره فيستريح بدء الصلاح هو المحبة والاتباع والمسكنة وعلى مدالة اما خراب النفس فهو حب البطن الخلطة مع العلمانيين تمنع التودة وتبرد الحرارة والفرار منهم ينشط العمل الروحان حب امور العالم تجعل النفس تظلم في كثا يجلب علينا الاعداء لا تقبل افكار السوء وتجلس وتتحدث عنها لان يبتكون جالسا تحاجس الشيطان مشافهة لان الافكار الرديا مستمتخرج فإفتن له ونبه عقلك مقابله وتقوى عليه باسم ربنا يسوى المسيح ولا تكن متكلا على قوتك وصلاحك بل كن صالبا العون والرحمة من المسيح لكي يفرح بك وينيحك ويختم كلامه الأنبأ شياء قائلا احذر لألا تكون بينك وبين الناس معاملة ما دمت في التوبة فإن الكل عن الرحانية احتفظ بقلبك وعينيك فلنصيبك بأس في جميع حياتك كل من النظر في رضه اخيه بلزة شيصانية فقط ففر. لا تقبل ان تسمع بعصات اخيك او تلومه وانا فانت هالك تعمل لكي مطاط المساكين من عرف جدينا لان البطالة موت وهلاك وحرف قلبك قبل كل شيء كي يكون لك شغل في الروحانية في كل رهبنتك لا تعمل عملا في ثوبتك بدون مشورة فتعبر ايامك بالله القديس الأمدى يوحنا القصير هذا مضى إلى شيخ كان مقيما في البريه فتتنز له وحدث أن معلمه دفع إليه غصما يابسا وأمره أن يغرسه ويسقيه كل يوم بجرة وكان الماء بعيدا عنهما فكان يمضي العشية ويجيء في الغد. وبعد ثلاث سنين اخضر الغصن واعطى ثمره فجاء بها الى الشيخ فاخذها الشيخ وجاء بها الى الكنيسه وقال للاخوه خذوا كل من ثمره الطاعة وحدث مره ان قال لاخيه الاكبر اني اود ان اكون بغير هم مثل الملائكه لان لا اهتمام لهم ولا شيء يعملونه سوى انهم يتعبدون لله دائما وانه نزع ثوبه وخرج عاريا الى البريه فاقام اسبوعا ثم عاد الى اخيه فلما قرع الباب عرفه اخوه فقبل ان يفتح له الباب قال له من انت فقال انا يوحنا اخوك فاجابه ان فتصار ملاكا وليس هو من الناس الان فرد عليه قائلا انا هو اخوك فلم يفتح له الباب وتركه الى الغد حيث فتح له وقال اعلم الان انك انسان محتاج الى عمل وغذاء لجسدك فصنع له مطالة واستغفر منه كذلك قال الاب يحلى القصير إذا أراد ملك أن يأخذ مدينة الأعداء فقبل كل شيء يقطع عنهم الشراب والطعام وبذلك يذلون فيخضعون له هكذا أوجاع الجسد إذا ضيق الإنسان على نفسه بالجوع والعطش في فإنها تضعف وتذلل له وقال ايضا من امتلا من الطعام وتحدث مع صبي فقد زل معه بفكره وقال ايضا ان كنت ماضيا مرة في طريق الاسقيت ومعي الكفف محمولا على جمل وفجاه افطرت الجمال وقد تحرك فيه الغضب فتركت كل ما كان لي وهرب ومرة أخرى كانت الحصاد اخا قد غضب على آخر فهرب وترك الحصاد وجاء مرة إلى الكنيسة فسمع مجادله في الكلام بين الأخوة فرجع إلا قلايته ودار حولها ثلاث دورات ثم عاد ودخل فيها فسألوه لماذا فعلت ذلك فقال إن صوت المجادله كان لا يزال في اذني فقلت أخرجه من اذني قبل أن أدخل قلايتي كي يكون عقلي داخل القلاية نقيا وقال ايضا القديس تحن القصير إن عقل الإنسان آنيا الله وله الاستطاع أن يقطعه ويصومه كي يمكنه أن يجلس في القلاية أما إن جعله الإنسان وعاء لحديث العالم فلم يستطيع أن يجلب في وحدث مرة انه كان جالسا مع الاخوه قدام الكنيسة وكان كل واحد منهم يكشف له أفكاره فنظره أحد الشيوخ وامتلا حسدا عليه فقال يا يوحنا إنك منتلئ سحرا فقال الأمر هكذا كما تقول يا أبتا ولكنك بنيت حكمك هذا على ما نظرته في الظاهر فما عساك كنت تقول لو علمت بالخساب ومرة كان جانسا في وقد فقد أحدق به الاخوه يكشفون له أفكارهم فلما رآه أحد الشيوخ قال له يا يحنى قد زينت ذاتك الزالية التي تكثر من عشاقها فسمع له مصاني قائلا حقا كنت يا أبتا وبعد ذلك سأله الأخوة ان كان قد اترب من داخل فقال ما اتربت البته لكن كما كان خارجي كذلك كان باطل ومرة سألوه ما هو عمل الراهب فقال تعب جسد وبيق البطن وغلبة الإرادة. ومرة كان الأخوة جلوسا يأكلون في أرابي فضحك أحدهم على المائدة. فنظر إليه وبكى قائلا: ترى ماذا خطر ببال هذا الأخ حتى إنه ضحك هكذا؟ مع إنه كان يجب عليه البكاء لانه يأكل طعام الصدقه ومرة أخرى جاء إليه اخوه يدربوه لانه ما كان يسمح لفكره بحديث بشري ولكان يتنصف بشيء من أمور العالم فقال له الشكر لله يا أبانا إن هذه السنة أنطرت امطارا كثيرة وقد شرب النخل ورؤية وها هو يخرج السعر ليجد الأخوة حاجتهم منه لعمل أيديهم أما هو فقال لهم إن نعمه الروح القدس إذا ما حلت في عقل إنسان أروته وجددته ليخرج اثمارا وتصلح لعمل الله وقال أيضا القديس يحن الخفير أنا سشبه إنسانا جالسا تحت شجره عظيمة وهو ينظر إلى الوحوش والزئاب وهي مصبلة النحو فإذا لم يستطع ملاقاتها هرب ساعدا إلى فوق الشجرة سينجو منها. هكذا أنا جالس في قلايتي أسكر الافكار الخبيثه تأتي إلينا فإذا لم أستطع صدها هربت إلى الله بالصلاة ورجوت وقال أيضا ان احد الرهبان رأى بالنظر المعقول ثلاثة رهبان وقوفا على شاطئ البحر فجاءهم صوت من الشاطئ الاخر قائلا خذوا لكم اجنحة من النار وتعالوا الينا فاثنان منهم اخذوا اجنحة نارية وطار به الى الجانب الاخر ان الثالث فصار يبكي ويستر نائحا. وفي اخر الوقت أعطي أجنحة لكنها عليمة القوه وبصعوبة كان يطير ثم يعود فيسكت فيمهد ثم يعود فيعرق وهكذا حتى وصل إلى الجارج الآخر بعد تعب عظيم هكذا يكون عمل هذا الجيل فإن كان قد أخذ أجنحة ولكن نار الروح ليس فيها، وبذلك تجدها قد عدمت قوة روح الله ومر كان الاب يوحنا صاعدا من الاسخيط مع اخوه فضل مرشدهم عن الطريق لانه كان ليلا فقال الاخوة لامب يحن ماذا نصنع لان الاخ قد ضل الطريق فقال لهم ان كنا له شيئا حزن واستحى فالأفضل هو أن أتظاهر بإني مريض وأقول إني لا أستطيع المشي لإني في شدة وبذلك نجلس إلى الغد. فلما أعلن لهم رأيه هذا وافقوا وقالوا ونحن ايضا نجلس معه جلسوا إلى الغد ولم يحزن الأخ المرشد ومر قال للأخوة من داع يوسف فقال له أخوته فقال ليس اخوته ولكن اتباعه هو الذي باعه لانه كان قادرا ان يقول للذي اشترى انه اخوه لكنه سكت وباستباعه بيعا وبذلك الاستباع صار مددر ملك مصر وقال ايضا ان الاسد شجاع مهام ولكنه من اجل شهوته ورغبته يقع في السخ فتبطل قوته ويطيره ذئا للناس كذلك الراهب إذا فقت قانونه وتبع شهوته فهلت وقاره وصار هزئ لكل أحده وقيل عنه أنه ضفر في بعض الأوقات ضفيرة تصلح لعمل جنبيلين لكنه خاطها جنبيلا واحدا ولم يعلم بذلك إلا عندما وصل إلى آخر الضفيره وذلك لأن فكره كان مشغولا بالمناظر الإلهية ومر جاء إليه بعض الأخوة ليأخذ منه قففا فقرع أحدهم فخرج إليه وقال له ماذا تطلب أيها الأخ فأجابه قففا فتركه ودخل وجلس يخيط فقرع اخ آخر فخرج إليه وقال ماذا تريد أيها الأخ فقال له هات لي قف يا فدخل وجلس يخيط أيضا ثم أن الأخ قرع مرة أخرى فخرج إليه وقال ماذا تريد يا أخي فقال الكفش أيها الآن فامسكه بيده وأدخله إلى القلاية وقال إن كنت تريد كفة فخذ ما تعوده منها وأخرج كإني لست متفررا لك في هذه الساعة ومرة جاء جمال للأنبى يحفظ القصير ليحمل أوعيته فلما دخل ليحضر له الضفائر نتيها لأنه كان مشغولا بالتأمل في المناظر المعقول الإلهية وإن الجمال قرع الباب فخرج إليه ونسى مرة أخرى فقرع الجمال الباب مرة ثالثة فخرج إليه ثم دخل وهو يقول الضفارج الجمال الضفارج الجمال وقال ايضا يجب على الراهب كل يوم إذا قاض بالغجات أن يتخذ بنفسه قوطية إلهية وأن يقتني طول روح واحتضاز من القلب وصلادا إلى معطهارة الإنسان وأن يجعل نفسه تحت الخليقة بالابتعاد عن كل الهيوليات. وقال أيضا يجب كل قبل كل شيء أن نقوم بالتواضع، لأن هذه هي الوصية الأولى التي قال ربنا عنها صوب للمساكين بالروح، فإن لهم ملكوت السماوات. وقال أيضا القديس حل القصير ليكن كل أحد كبيرا في علميك ولا تهن الذين هم أقل منك معرفة ولا تطلب كرامة من أحد لا تلتطبع لكل الناس ولا تغضب من الذي يتعظم عليك لأنه قليل المعرفة، لأن من قلة المعرفة يتعظم الأخ على أخي كن هادئا ليلا ولا ترد الجواب على أمر تؤمر بأدائه بل كن مطيعا في كل شيء لكي لا تحط حبا من كثيرين كن مبغضا للعالم كي تكون مختارا لله كن صغيرا بين الناس لكي تكون صادقا عند ربك كن منبسطا كي تحل عليك نعمة الله كن مثل اديك بين اخوتك كي تكون محبوبا عند كل الناس لا يكن بين عينيك شيء مشتهى لكي ما الله كن حزينا على الذين هلكوا كن رحيما على الذين تغوا كن متالما مع المتالمين مصليا من اجل المخطئين لتكن عند نفسك دون الكل كن ساكنا بين اخوتك كمثل ميت عاد كل غضب لأنه من الغضب تأتي الخطيئة. اختار السهر أفضل من الأعمال، وذلك مع الصوم، لأن الصهر يضيء العقل ويقلل الأحلام، والصوم يزيل الجسد وهو معين أكثر من كل الأعمال. اهتم بقراءة الكتب لكي تعلم كيف تكون مع الله. لا تختار أن تكون متعب الجسد فقط وسكر صلبان. لأن هذا ليس وحده المطلوب منك ولكي تنزج تدبيرك بقدر ساعة قراءة وساعة صلاة وساعة عمل لكي تضيء من القراءة في صلاتك ليس القيام الظاهري فقط هو الذي يريده الرب ولكنه يريد الفكر الحكيم الذي يعرف كيف يبنو إلى الكمال كن عبدا وحرا عبدا منلوسا بإرادة سيده، وحرا غير متعبد لشيء من المجد الباطل حتى ولا لوجع من الأوجاع حل نفسك من رباط العبودية ولازم العتق الذي عتفقت به المسيح واقتني خرية العالم الجديد لا تتكر لنفسك نواميك لأنك تكون متعبدا لنواريكك ولكن كن حرا تصنع ما تريد ولا تستبد بأمر لأنك مخلوق كائن تحت التغيير ولا تستعبد لشيء ولا ترتضد بشيء كن حرا واعطق نفسك من عبودية الشيطان المحتال. إن لم تكن حرا لا تستطيع أن تعمل من أجل المسيح كن عاقلا في تدبيرك إذا مشيت لا تدع عقلك يدور ولكن ليكن متجمعا قداما كن طاهرا مترتبا في لبسك ليكن نظرك مترقا الى اسفل وفكرك فوق عند ربك لا تملا عينيك من وجه انسان